والله سميع عليم ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليشفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم موفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على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 وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيماء إنكم إني يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ مِنْ عِندِكُمْ مِنْ عَدْلٍ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُنَّ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ومن فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحيم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 فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهر إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما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 لا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم وذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أتي الله وأتي الرسول فإن تولوا فإنما عليهم حمل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 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الرَّسُولَ عَلَى مَا لا ۚ فَإِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ في الأرض أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ومأواهم النار ولا بئس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 فَإِنْ دَخَلْنَ عَلَيْكُمْ فَلاَ تَدْخُلُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهُرْنَ وَإِذَا أَتَيْنَ مِنْكُمْ فَانتَظِرُوا حَتَّى يَطهُرْنَ ذَلِكُمْ أَوْصِيكُمْ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يُؤْتِينَهُنَّ أَذْنًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَحْفَظْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبايكم أو بيوت أمهاتكم أو إخوانكم وبيوت أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحا أو ما ملكتم مفاتحا أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشت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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله